119. وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 110. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين